جمهور وأهل العلم من وغيرهم أن سبب نزول هذه الآية أن قوما من عرينا وقيل كذلك من عقل قدموا المدينة فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بطونهم ضمرت وأن ألوانهم اصفرت فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها لعلهم ترتد إليهم صحتهم فذهبوا بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وذهبوا إلى إبل الصدقة فشربوا مما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منه فارتدت إليهم ألوانهم وارتدت إليهم أحوالهم وعادوا بعافية فعمدوا إلى الراعي فقتلوه وإلى الإبل فأخذوها وسرقوها عيانا جهارا ثم فروا وارتدوا عن دينهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يأتي بهم فأتي بهم فأمر صلى الله عليه وسلم بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وبقوا في الحرة في الرمضاء يسقون الناس فلا يسقوا فهذا نكال يموجب قول الله جل وعلا نزل قول الله بعد ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فهذا ما يعرف فقهيا بحد الحرابة وهذا الحديث يبين أن ثمة أمور تجب على الحاكم المسلم منها مع إقامة حدود الله أن يكون معنيا بإشاعة الأمن في الناس وهذا لا يتأتى إلا بتأديب الظلمة وردع المجرمين وأن يكون للإمام سلطان وشوكة قوية حتى يثاب البار ويعاقب الفاجر وإلا لن يبقى الناس في حالة من الأمن وقدرة على عبادة الله جل وعلا على الوجه الأكمل والنحو الأتمل